الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يقبل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسول أما بعد فإن استقل الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل ولعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا باس معاني صياغي زوائد بوين بشتى نتشوى ياتي لمعنى واحد يعني يستعمل انفعل في معنى واحد وهو المطاوعه او معنى اشياء المطاوعات مطاوعات من تاثير قبول الغير هي قبول تأثير الغير متعو بريد تكلأ و. بقولنا ليه قطعته فانقطع اشتكى قبل بشي بري. والله مخوي متعو عنا به. لا يقبل تأثير الغير. البني بزور بنا رح تي بري. والله اشتكى اجر حدس تي وده خوي بوب دكتور. اهوش يا؟ متعو يعني يقبل تأثيرك. ولهذا لا يكون إلا لازما إن فعلاً تنهب لازمة ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية دي. إن فعل باء على علاجين أفعال علاجية هي التي يكون فيها معالجة ومزاولة مزا... معالجة ومزاول كالكسري والقطعي والجذبي أويكو تأثير تيايا. للنواة المؤثرة مؤثر يعني أو كوا. أنجام أدري. روبيو في الأفعال العلاجية. ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية ويأتي لمقاطعة الثلاثية كثيرا. يعني كانت يا ليه انقطعة ديالا بو الثلاثية. يعني قطعته نقطعته. يعني استقطعته فانقطعة. نه انقطع أبو مطاعي فعله الثلاثيده. ك فانقطع وكسرته نكسرته وكسرته فانكسر ولمطاعه غيره قليلا بو غير ثلاثة جدة مثلا أطلقته فانطلق يعني برد دع أو إيش بربو عند رشد هاي بدي شيء ذي برود نعرف طالع قبل الدع رسالة وعدلته وعدلته بالتضعيف ايش الثلاثه ما فيه بحرف ف فانعدل عدلت فانعدل راسم كذا وراس صغير اعتبروا قابليه تعديل التهيئات ولكونه مختصا بالعلاجيات لا يقال علمته فانعلم ولا فهمته فانفهم كما شيء سنرى علمته فانعلم إن علمنا علمناها إن فعل لبابي غير علاج نهاته لشتك نهاته عقليبه لشتك نهاته تبرج استبي اكو كسر وقطع وجذوه او نهاته نال علمته فان علم يعني اذا ان علم الشخص مثلا ما ما فعل شيء يعني كسر تيقه انتيقه يعني, يعني خشتم دس كريمش كت نكرو دس كريم زي ذاكره بذهننا كدوه بويه انجام او انا الى جبت اول شيء باب والمطاوعه هي قبول تاثير الغير تعني في مطاوعه كذا كابو لا يقال ان علم ولا إن فهم يعني ان عرف عرفته ان عرف علمته انا فنعلم ولا فهمته فنفهم ففهم والمطاوعه هي قبول تاثير الغير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 اتخذ له له يبكر هنا هذا اتخذ لازمة المتعدية يسبب له وقي كينايبتي بلازم حسابيك بالتعدية كده بل حرف جر فرام اكلم ببلايك اتخذ خاتما فمتعدية جديد قاموا على بي يعني هم جارب لازم حسابي ما كتبن ولا اتخذ خاتما بابقي شيء سلك افتعل ب خادمها ما يوثوا اختدم له خادما في اختدم خادما اتخذ له خاتما وخادما واجرطفش به لسر له اجربش لين عطفل سر له يعني اتخذ له خاتما وخ... و, و... واختدم له خادما هذا كان بمعنى متعد بمعنى يجد وثانيها الاجتهاد والطلب الاجتهاد والطلب اكتسب واكتتب أي اجتهد وطلب الكسبة والكتابة اكتسب اكتتب يعني طلب الكتابة وطلب واجتهد الكسبة وعن الشيء ديال عنا اجتهاد وطلب ديال يعني اللي شويه الله كسبه شويه اكتسبه اميان اجتهاد وطلب ما ندبون حول الزاتريته وثالثها التشارك اختصم زيد وعمر واختلفا اختصم اختلف تشاركت يعني هذولا ام خلاف الى قالوها او اجل قالن هيتي ام خصام هي لا قالوا ولكن يجب ان يكون هناك اثاره واحده أظهر واحده واحده أ... أظهر واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده اعتذر يعني واحده لك العذر واحده واحده واحده واحده واحده المبالغة في معنى الفعل المبالغة كاقتدر اقتدر وارتد أي في القدرة والردة ارتد مبالغة في القدرة والردة وسادسها مطاوعة الثلاثي كثيرا كثيرا برام قليل شهاء كثيرا مطاوعي شهاء مطاوعي ثلاثي. وبمطاوعي مطاوعي ثلاثي جديد عدلته فاعتدل عدلته فاعتدل مطاوعي ثلاثي عدلته فاعتدل وجمعته فاجتمع قابلتي جمعي هكا بتاكوي كي توقي كوبيتو بعكس يواني كاتاكو شكي توقنا راحا تيكوب <تصفيق> وربما أتى مطاوعا للمضاعف ومهموز الثلاثي وان جاء الجديده وقال لك هذه كوثم اتى مطاوعا للمضعف ومهموز الثلاثي كقربته فاقترب اذا قربته مضعف فاقترب باب افتعل اللي بمطاوعها هو مطاوعي ثلاثيه مطاوعي يشغ الثلاثيه طبعا في الصوره ناخذ مضعف ثلاثيه وأنصفته فانتصف انصفته يعني عدلت معه أنصف فلان يعني كسيك أقر عادل بي لقل كسيك يترى أنصف معه أنصفته فانتصف من كعادل بم لقل و لقلي خاوان إنصاف به وجدان مهبو لقلي أبو يشبه وجدان وحد وقد وحد وقد يجيء بمعنى أصله جاني واش دبا معناه شي ومعناه ثلاثة قيدة وقد يجي بمعنى أصله لعدم ورده لعدم ورده ثلاث سيك نعتوا كرتجلا الخطبة ارتجلا ارتجل, ارتجل خطبة يعني ببي أو أخوي أعمالك هو ببي أو ابنو سيط هو ببي أو اشتغل بركا ده سيكلوب خطبة ارتجل ده ارتجلا أكل رجله وعاتفيه ولا سرفيه واستان به ولا سرفيه خوا بيت به لو عاتوا يعني كسك لم يعتمد على شيء آخر لكن اعتمد على رجليه لو استعارك لاوية يعني شخص مرتجل يعني يعني ابتدع شيئا بلا روية بابا بيركد نوديلاسك كدن وقوة ماذا كدن, كدن تحزير كدن يكسر كلميك إلقاء كدن خطيق هذا فيرش روالة برينك كدن فيرش اوان ايش زان برينش لنكرته او, أو, أو اتجالك ارتجل استا ارتجل افتى افتعل ثلاثي هيئاته ورجله نجاتي ثلاثي هيئاته واشتمل الثوب اشتمل الثوب يعني كالفلك لك بخوي اشتمل الثوب نجاتي ثلاثي هيئاته اي اداره على جسده كله بحيث لا يخرج منه يده يعني همك الفلك بخو دعبه جسد لي ودرنك لوقت اشتمال حيث يوثير اجتمال الصماء لحديث ذهاته واجتمل الثوب أي أداره على جسده كله بحيث لا يخرج يعني لا تخرج منه يده فاشن دي تسر افعل له. يأتي غالبا لمعنى واحد زور جار يك معنى ديت وهو قوة اللون أو العيب بول لون ديت بالله مبالغة فيه المبالغة فيه يعني في اللون أو العيب ولا يكون إلا لازما كحمره وبيضه وعوره وعمش بيضة موالفة في البياض عوره مبالغة في عفوا تحمره وبيضه وعوره في العيب وعمش مش هديش العمش وتم <تصفيق> حمرته وبياضه وعوره وعمشه كقوي قو... بكار يعني هم بو رانكانش وهم بشش بو وهو قوه اللون او قوة العيب بوادوشي يعني بيت تفاعل وزن كترلا أو زان تفعّل تأتي لخمسة معان أولها مطاوعة فعل مضعف العين كنبهته فتنبه يسا تنبه تفعّل مطاوعي فعل يعني وليامك الدواء أو الشرياب قبل التأثير وكسرته فتكسر وثانيها الاتخاذ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 والسيرنج، وثالثها التكلف كت صبرة وتحلم هي تكلف الصبرة والحلم يعني تكبرش بنا تكبرة تكبرة تكبر يعني خوي جورنيا كبيرني شخصي وعيه خوي صغيرة طالما خوي بيجورب شانه ت صبرة يعني صبرنيت طالما أيه صبر بيذاب يعني تكلف وتحلم يعني يكلف نفسه الحلم كابو، الحلم الحلم لباب حلم يحلم فعل يفعل حلما وحلما كم يعني حلما الحلم شيء والحلم شيء يعني حلم يحلم حلما بكسر حلم جولك في شكوتوا جوري شي جرين قالتي يا جوري كي تايباتا لصبر يعني كسيك أقار منا مع قدرة على الغضب ومع قدرة على انتقام قالم شي شكاله لا ينتقم ولا يغضب ويعفو أو حلم لكن كسيك أقار شتيش بلان بركلا نيتواني لفعل قولك قوتي في النبوي هزي في النبوي لكن صبره هو صبره صبره عندي جرح حل مش فيو صبري فيو صبر يعني؟ على صبري بببكادش من كناه وحجزتيه حل مش بوكادش أو حلم دليله نه أو كاتب معناه كشيء معناه بمعنى همجره يعني الصبر بمعنى ضعف مع شيناد ضعف مع مع العف او ضعف مع الصبر بكارنات يعني هميشه اني صبر يعني اقدر فرخه تك لنيوان حلم وصوت فرخه لنيوان صبر وحلم يكجل جورا كاني صبر كاويه مع الضعف يخالف الحلم شوف الحلم هميشه تشيا هميشه قويتيا يعني صب صبري صبر شهيا زائدا شيء زائدا او اشك قوته قويه انتقام شهيو قدر الشهيا والرابعها <تصفيق> التجنب تفعل تفعل, تفعل كي كثير المعنى كان التجنب كتحرج تحرج تجنب الحرج اي ليس وتهجده ترك الهجود تجنب الحرجة والهجود أي النوم تهجد بوفشيف وتتهجد تهجد يعني ترك النوم بوفشيف وتتهجد إن كان هجود يعني النوم وتهجد يعني ترك الهجود وخامسها التدريج التدريج يعني تفعل تدريجته كتجرعت الماء تجرعت الماء يعني كما كما أي شربت الماء جرعة بعد أخرى وتحفظت العلم أي حفظت العلم مسألة بعد أخرى وتحفظت العلم أي شربت الماء جرعة بعد أخرى وحفظت العلم مسألة بعد أخرى وربما اغنت هذه الصيغة عن الثلاثي لعدم وروده هند جال اشتفع على بكار ذي أبو أصل معناه ثلاثي كتكلم وتصدى. ستكلم يعني قسيك. هل وين ده ثلاثيوك شو الكلام أبو بكار بعدها أو ها. وتصدى تصدى يعني تعرض يعني قسيك شتاق بون منا شتاق كما يقال تصدى لفلان. يعني برده قلت نهيه شو بجتيا أنجم بده. كابو أصل معناه إثبات أكاذيب أو أجرب ثلاثيها بواجション معنى أدا اوها معنى أدا تفاعل تفاعل وزن تفاعل اشتهرت في أربعة معان لشوار معناد مشهورة أولها التشريك بين اثنين فأكثر يعني شركات لنيوان دوز يثير فيكون كل منهما فاعلا في النفي مفعولاً في المعنى بخلاف فاعل المتقدم الله تفاعل وتشريك لنيوان يوان دوانو زيادريش هل يك في اللفظ مفعولاً في المعنى كي تخاصم زيد تقاتل زيد وعمر هذا الشيء فاعل و مفعول به لأنه في المعنى نقل نحو ذا بلان قاتل زيد عمرا باسني حلابة لمعنى ذا كاميا فاعل كان كامي مفعول به زيد قاتل زيد لمعنى ذا أميان جنقا وركيا ودس بيكة بادي أكيد لبابي فاعل أخو المر <تكتش> ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعدياً لاثنين صار بهذه الصيغة متعدياً لواحد يعني أجر خوي متعدي وبدو مفعول ككتب سلوذني تفاعلا بيتا يك كجاذب زيد عمرا ثوبا سدوم مفعول به هي زيد فاعل عمرو الثوب هذا مش مفعول به هي كمدوم ككتب سلوذني تجاذب تجاذب زيد وعمر هذا كان فاعل من حيث المعنى من حيث النحو زيد بيت فاعل عمر بيتا معطوف ثوبا بيت مفعول به وإذا كان متعديا لواحد صار بها لازما كخاصم زيد عمرا ونمنى كخاصم زيد عمرا بخسر وزن باب تفاعل ابطا خاصه مزيد وعمر قالوا ثواني اما بكيتيك أسلوب الاساليب تشون متعدي اكيد لازم يعني هرفع لك متعدي ب واحد دابا بفعال بي وزني تفاعل بتجي بيت لازم متى لازم بكيتيك هنا اسلوباني كان تشون متعدي اكيد لازم ثاني معنى شو يا معنى التظاهر بالفعل دون حقيقته يعني اشتكى حقيقته اني او فعلني بلان يتظاهر به كتناوم تفعل يعني اظهر شيء اظهر النوم وتغافل يعني اظهر الغفله وتعام يعني اظهر العمى اي اظهر النوم والغفله والعمى وهي منتفية عنه ضمنش نيتيتي او استفتين وقال الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي شعرك ابو تمام الطائي ابو تمام الطائي على ليس الغبي بسيد في قومك سيك غبيا غبي نغباء هاتوا الغفلة والجهل كسيك نزاني بآغا نزاني بآغا هو غبي غبي ده سؤال نيشي؟ غبيون فعل اليا مع الواو اجتمعت وقلبت ياءا يا متيئ غبي ليس الغبي بسيد في قومي كسك غبي ما بيت جاهل وبعقل ما بيت السيد وقوله سردار لنا قومي خويده بالام سيد بيت تشي بيت غبي ن سبي متغابي متفاعل متغابي لكن سيد قومه المتغاب يعني هو الذي يظهر نفسه يظهر نفسه أنه يجهل أماش يا يعني خوي أوشت في شام أدت نك خوي وابد أماش صفاتك يا صفات اكرام كسي هي زور عقلها زور عالم زور كسي شيء جوري برزا الله من بشوكهم من زور شد نازل. عقل ان يظهر على نفسه الجهل والنقصة بوشو أو متغابي متفاعل او صفته ذمنيه صفه مدحه بو يرى من نفسه الغضاوه وليست به صفه او صفات ثانيه وهو من صفات الكرام العقلاء وقال الحق <تصفيق> تقابلها <تصفيق> متقابله بلى بلى تعاميت الناوم تغافل تعا وقال الحريري لمقامات الحريري مقامات الحريري مجلدة مطبوعه أستاذ بيتي هلا مجلد كيس فيه أجريك كم بيان بقى في شان تندم الناول لغة نزلي كسب مقامات الحريري أجر كسك دعاء القران والسنة يعني أجر بيه بيزور الفصيح بيلاء زماني عربي كلمات زوزو الفيبر أشعاري جاهلية بركات لقلاه ميا مقامات الحريري المسمى بالمقامات الأدبية هذا متلأ شلو أون ده أونا مقاميا المقام الخامس والأربعون هو هم بكلماتي فصيح عربية. شندين خطبو شندين نصلاه. اختيالي كلماتي زور فصيح. يعني صدحهاي هزارهاي نازم شكلمتها. يعني زور زور كلماتي فصيحتها. يعني هيك كلوه أنا كوا علماء يكون غرينجان في هذا. لقى العلمي عربية مش يعني لبركتي. لبر يعني كده النسي يعني كلماتي في بالكلام بلان بعد الكتاب والسنة نقم بعد الكتاب والسنة بالأهمية يعني نخلط في القرآن والسنة وتنك قرآن والسنة أولا ترين لها مو كلامك ولما تعام الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعاميت حتى قيل إني أخو عمى ولا غر أن يحذو الفتى حدو والده قم قسم سيتزخر خربا سب بذهره وكفرشه يعني لا ظاهره كيده شتكي احتمالش يعني احتمال يعني هل والمهم حكمك هي حكم حرام ولما تعام الدهو, تعام الدهو. كانت دهر زمانه خوي كيرك خو زمانه كيرنيه طبعا ما بس يخالف في زمانه خوي تعالى بلى ما قلناش لما ما بس يبقى عمدن أو يبقى تصريح الله و لما تعامل دهر ها خلق الله جردون فلك نزم شو سيرزور الله عند باري خوي تعالى بلى ما بنجى خوي تعالى و يا زمانه و لما تعامل دهر وهو أبو الوراف أبو الوراء يعني أبو الخلق يعني صاحب الخلق وهو أبو الوراء عن الرشد في أنحائه ومقاصده في أنحائه ومقاصد يعني في جوانبه <تصفيق> تعاميته كالتك زمانة فيوابع خالقي كخالقي هنا كخالقي دهرة شندینش تیک دیده بود که لجی خوی نیا. شندینشی ناره کننفی کلم قدوندهه. ولی تعامل دهرو، و هو ابو الورى عن الرشد في انحائه و مقاصده. تعاملت، او منش خم کرکد کرکد، خم کرکد، حتی اني اخو عم. تا وقتی نه مرش نبینیو ولا غروه، يعني لا عجب. ولا لا غر و ان يحذو الفتوى حدوى والدي كاتي ابو الوراء هو يكرك على الزلمه كمن كري اوم اي من شوف كيرناك عجبت يعني من يشوف كيرك او مكانه تشاومني و غر و ان يحذو يعني ينتهج نهج ابي ولا لا غر و لا عجب ان يحذو اي ينتهج و يتبع الفتى يعني الولد هذا يعني منهج والده المهم قولي شيء قبيحة ذنب يتعب يسبب دهر فكلامه يحتمل احتمالين احتمالي تياه الأول أن يقصد بالدهر مرور الزمان أقوم بس بخدي زمان به خلي زمان به كهر محرم فذاك كما يقول ابن الجوزي <تصفيق> زمانة إيش اختياره، يعني زمانة ليكون داع توانيه تي إرادبك قد يتعامل تعامد دهر وهو أبو الوراء، يعني لق سكان يا نوادي أنا مبسوط في خواء، أين الزمانة أبو الوراء الزمانة، إذا زمانة, يعني زمانة هي لا اختيار له ولا مراد ولا يعرف رشدا من خلال من خلال ولا يعرف رشداً من ضلال يعني ضلاله رشد ليك جناك أعتبار ولا ينبغي أن يلام ولا ينبغي أن يلام نابل لو أن خدست الزمان فإنه زمان مدبر مدبر لا مدبر زمان في مدبره كسي خليس فريني فيتصرف فيه ولا يتصرف بأحد بأحد أو كيك... تصرف للزمان ده أو الزمانه أو هيج صورينه وما يظن بعاقل أن يشير إلى أن هذا المذموم المعرف عن الرشد السيء الحكم السيء الحكم هو الزمان فلم يبقى إلا أن القوم خرجوا عن رفقة الإسلام ونسبوا هذه القبائح إلى الصانع، فاعتقدوا فيه قصور الحكمة، وفعل ما لا يصح من جوزي ألا شيء. ألين لم قصانوا يا رأى، ما بسن ينفي خيط على جناز زمانك شيء إلزجي شيء، كتتبيري شيء، شيء يا ما بس هالأويك خرجوا عن رققة الإسلام، بمقصانين الإسلام دشوا مثله، ونسبوا هذه القبائح إلى الصانع. فاعتقدوا فيه خصور الحكمة وفعل ما لا يصح، فمعتقده بليس في تفضيل آدم، وهؤلاء لا ينفعهم مع هذا الزيغ اعتقاد إسلام ولا فعل صلاة، بل هم شر من الكفار لا أصلح الله لهم شأنا ولا هداهم إلى البرشاد. المهم لصيد الخاطر ذا رد شبقوتي لسأمانك يسبون الدهر بهذه الأقاويل. لعبارك <تصفيق> <تصفيق> إمجدة ولما تعامد له وهو أبو الورا أبو الورا يعني هو الخالق بلان مثل أجر ما بس الله بالتصريح أو كفرك صريح بلى زمانا أكرم ما بس زمانا بيشوفون زمانا الله مشتقولة وهو أبو الورا أن تقول شيء بيكر لزمان بزانت بياض ولا غر وأن يحذو الفتى حذو والده بو توك خوي كيرني بس خوي كوركت. وثالثها حصول الشيء تدريجا حصول الشيء تدريجا هذا تزايد النيل يعني كم كم زيادة، الإبل أي حصلت الزيادة والورود بالتدريج شيئا فشيئا توارد أوتا بدويك دا يعني بلام بتدريج أو في التوارد ورابعها مطاوعات فعله كباعدته فتباعد استسلك مطاوعات فعله يعني تباعد مطاوعيش يفعلي كباعدته فتباعد يعني دون مخستوى دون كوثوا اللوايك واه يقبل التاثير استفعله نويم استفعله كثر استعمالها في سته معان لا شش معناه هزهادفوا أحدوها الطلب حقيقة استغفرت الله كاستغفرت الله إن طلبت ما غفرته استأجى طلبة على الحقيق أو مجازا كاستخرجت الذهب من المعدني لا معدني يستمر شيء دركم ذهب اي زوية اي معدن تودر تودر بوم ببتي بألتون لكن هولوكوش شكال بوث طلب سمية الممارسة في إخراجه والاجتهاد في الحصول عليه طلبا حيث لا يمكن الطلب الحقيقي ممكن بطلب يحقيقناك لهم تدعوه كيبالله اي عاصل بردعوه ما قاله فيلم كرتون اشتيوه هل تنكوثو عم ناري؟ هل تنكوثو عم السورة؟ <تصفيق> والاشتيازه في الحصول عليه طلبا حيث لا يمكن الطلب الحقيقي وثانيها معناه دوان الصيروره حقيقه يعني بون بشد تشيكو بي بي بشتيثير تستحجر الطين وري كارتون ببيان روح برد ببي كستحجر الطين واستحصن المهر مهر بتفي حصانه المهرو ولد الخير صار حصانا المهرو أي صار حجرا وحصان يعني استحجر الطين واستحسن المورو أي صار حجرا وحصانا أما حقيقيا أو مجازا كما في المثل إن البغاثة بارضنا يستنصر ان البغاث يعني بغاث تستريك بعض الندي شيء ضعيف يعني زاويه اما خاطئ او اما وعركه سبب منطقي اما يعني اگر قلبه ازلا بيت قلبه ازلا زور ضعيف نواق تو ايت ايت شيء تتل ايما اما او اكسره بي بدل بيت نسر ان البغاثه بارضنا يستنصر والاوتن في شي في اسواقنا تستحمر والاوتن في اسواقنا تستحمر يعني دوله قد اتن جمع اتانا اتان يعني أنثى الحمار يعني اوتن يا اتان تيته بازار امس يديك بكره خش خد هي هي واه يدري شو يعني خويك إن البغاثة بأرضنا يستنسر والقُتُنا في, في اسواق في كما في المثل أما يستخو قد بعذرنا بتنصر فلان ما بسشية ما مجازة مبسلي يصير كالنسر في القوة والبغاث طائر ضعيف الطيران ومعناه إن الضعيف بأرضنا يصير قويا لاستعانته بنا وثالثة <تصفيق> معناسه اعتقاد صفة الشيء كاستحسنت كذا فلا نشتم بشاكزاني كذا واستصوبته أي اعتقدته حسنه وصوابه من استحسن فقط شرع يعني شرع شرع وانيا شرّع تشريعي لنا كيف شرّع عند خلق من استحسن فقط شرّع يعني كسيكا هلا خوّو ببعج بورغيه كشيك بشاك بزاني اعتقد حسنا وصوابه ورابعها اختصار وحكاية الشيء يعني اقرش جملية كده هي اختصاري أكيد بويا او اختصار في مثل شيء استفعله استرجع اذا قال انا لله وانا اليه راجعون ألي استرجع يسترجعه فكنت قد نوي حكايه او انا لله وانا اليه راجعون وخامسها القوه كستهتر كستهتر كستهتر مسؤولين هاذي مسؤولين لا هذا هو هو هنا، هو هو هو هو هو هو هو هو يعني هو هو هو هو على هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو استهتار أبيته أبيته متعاد بويا لو أول شيء استهتير أبى ت يعني لو أنا هاتبتهم لص ل مجهولة بلي وياه استهتيرا كنت أجرني لاستهتيرا بل لازم درناشه يمكن ام الله معناها اي قوية هتره لازمه فموت استهتر اعرخ تاء وكاتبه متعديه ان <حمد> شاء الله باشا وخامسها القوه كاستهتر واستكبر اي قوية هتره وكبره الهتره بكسر الهاء او الباطل والسقف من الكلام سقطوا من الكلام بفتحتين طبعا سقطوا من الكلام فتحتين رذيذ كسيك كايتش فينيش بهايشن وبهادسها المصادفه كاستكرمت زيدا او استبخ استبخلته استبخلته اي صادفته كريما او بخيلا ومصادفك عادت يعني وافقته كريمة بين يمكن شيء كريمة وربما كان بمعنى افعله عند جلب معنى شيء جديد أفعله كأجابة واستجابة بنورق استجازة استجاز بمعنى أجازة استجاز يعني أجازة استجاب بمعنى أجابة ولمطاوعته بون مطاعه شيء جديد أفعله ديت ولمطاوعته أحكمته فاستحكمه يعني تندو تولم كده تندو تندم كده تندو بيوه قايمم كده قايمبو وأقمته فاستقامه راس كده وراس بيوه مطاوعيف عليه ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعنى هم أوصيغة كانتر كليه ناوة تدل على قوة المعنى زيادة عن أصله او انا همي مبالغيتي او ذكائك الكنيجي انا هم مبالغيتي فمثلا اعشوشب المكان اعشوشبه يعني كثر فيه العشب يدل على زياده عشبه اكثر من عشبه سع عشبلر اعشوشبه عشبه باثبات اصلك يعني عشبه المكان يعني يعني جاي عشبه هذا هذاه نبت فيه العشب اما اعشوشبه يعني كثر فيه العشب وخشوشة يدل على قوة الخشونة أكثر من خشونة سوري خشونة <تصفيق> المكان خشونة الشيء دجال إخشوشة المكان الشيء واحمرة يدل على قوة اللون أكثر من حمرة واحمرة ساحمرش لاحمر بقوتها احمرش لحمرا بقوتها ومو بالغنتة وهكذا هم مؤذن كانيتر Gayâşıma f aunque in ligheallah khmehrinde dikkat ediy